تريدونَ أَن تَصُدّونَ عَمَّا كانََ يَحبُدُ أَبَ أناَا فَأتُونَ بِسُطان مُبِين قالتناَهُم رُسُُهُم إ نحْنُ إِللاا بَشَ ثكُمْ وَ الله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 فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِمْ وَسَأَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ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 ايشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان ايشاء يذهبكم يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 سواء علينا اجزحنا ام صبرنا اجزحنا ام صبرنا ما لنا من حيل سواء علينا اجزحنا ام صبرنا أجزعنا أم صدرنا ما لنا من نحيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من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 كفرتم بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم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 يُثَبّت اللههُ الذينَ آمَنُوا بالِالقَولِ الثَّابِتِ في الحياتةِ الدُّنْيَا وَثَبّت اللههُ الذينَ آمَنوا بالالطُولِ السَّابِتِ في الحيةِ الدُّنْيَا مَا يَشَ